وَإذ يرسَعُ إباهم القَواعيد من البييتِ وَإسْناعل رَّنا سقَ لَّ ربناَا ربنا تَق من إنك أتَ السَّمع الْ العالمم ربنا وَوجعلنا مسلين لَك وَمُ الرّيةنا أَّ مسلم تلك وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَذَبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ